الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عادر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول